الوانس بين بظلم آل محمد ومحمد مرقا بلا تكفين والقايلين لفاط من آذيتنا في طول نوح جائم وحنيني والقائلين لفاط من آذيتنا صيط لنوح دائمين وحنيين ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسخطين الزجنين والقائلين امامهم بنجاده والتهر تجعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي او لأكشف للدعاء <تصفيق> ناسي وأبدي للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دون Ooh, <laughs>